اوعديني تعلميهم كل حاجه حلوه فيكي ولو في يوم أصرت فيكم كمليني بالرضا اوعديني تعلميهم كل حاجه حلوه فيكي ولو في يوم أصرت فيكم كمليني بالرضا يوعديني ياخدوا أخلائك عشان بتباهى بك ويطلعوا زرية صلحة يزرعوا الخير في الحياة يوعديني ياخدوا خلايك عشان بتباها بيكي ويطلعوا ذريه صلحه يزرعوا الخير في الحياه اوعيديني اوعيديني اوعيديني كبريهم على الأمان عوديهم مع الصلاة فيهم ان العطاء من صفات المحسنين كبريهم على الأمان عوديهم مع الصلاة ان العطاء من صفات المحسنين علميهم صبرنا والرضا في الابتلاء علميهم صبرنا والرضا في الابتلاء والسعادة اللي في ولبنا في حب رب العالمين يوعديني يوعديني يوعديني كلميهم رسلنا واحكي اخلاء الحميده عن صرحته وعن سمحته والتواضع والامانه كلميهم عن رسلنا واحكي اخلاء الحميده صرحت وعن سمحت والتواضع والأمان والنطاعة ربنا هي دي الراحة الوحيدة وإني ربنا هي دي الراحة الوحيدة وإني بر الوالدين جنة والمفتاح رضانة اوعديني اوعديني اوعديني